الموالي لا تبع لي لا تبالي اسكنه ما اذا اخانك زمانا ضحى مسلم وانت مسلم خلي بالشتاء بوله ما على خلي بالشتاء بوله ما يا الموالي يا الموالي La tu O my يا مالي خلي يا المواليه يا المواليه ها يا طالب بالي اذكره وما اذا خانك زمانك بين الغدر أيام ما أوصفه إذا يعكس عليك الجرد صوفه إذاي Kun olet شاهد تلقى من تشاهد تلقى عابد من تشاهد تلقى عابد يا الله من تشاهد تلقى عابد اي عابد ويوم الشدد مصدر خيانة الدين يهدم وانت واسلم شو تخلي؟ خلي, خلي بشدة اغل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 ما هو بعي السجده لا تال عيبها قلبي يسمع راه وجه يضحي يقتد بشارتي على ما هو بعي السجده لا تال عيبها اي وجه مضاهرها عباده ودار متعبده وخفاياها خفاياها اينصل غادر وصفهم ده وصفهم ده بس مظاهر قلبك غادر منين هو بالمحاور عند غاية عند غاية عند لا إله عند غاية إيه يخدع دو سلطين مجلس يا أبناء الأمر يعزم وأنت مسلم خل بيشتاء أبوك ما ضماني خل بيشتاء هل هلا يضحى مسلم tay <tukvar> <tukvar> <tukvar> Nazehel nazehel lamma fa هل että minä puhun? Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, با حمسليم ضحا مثلي وانت يزي النيف صبي على الكوفة يبني زيا ولا يغاد هو اللي يغاد دا. ما ينسى ما تجلس لا يحول يرشح إيه ما ينفع والله ما ينفع إن صرح له لين طريش ما ينفع نصرح له لين طريش وشين ما يغد عشنا دين شرعها وكلها تسعى الدنيا تدري وبيها تدري الدنيا تدري هلا وبيها تدري إيه تسعى للدنيا والدنيا غواها الدنيا تهلا تهل وانت وسليم خلي مش تا ابو اليم رمضان خلي الله على الكو وايه ابني My and that والدنيا غواها الدنيا توهم وانت مسلم خلي بالشدة أبليم <تصفيق> تعال بعات <تصفيق> <تعالى تصفيق> Let's Let's say والروح والأماج من تعاهي مات تحايل ديمان بالعقايل للعقدة بتموردا ها هنا العقدة بتموردا أي مسلم بلوح المجلس سحرت مهاش استوى مثل إرسن hän on, on tämä Islam, اي يا ولابا هذا بيت الدعاء ان شاء الله زماننا اكلوا جفيلات زعي ولابا يرضى رايا استكيل باسمه رفع هل رفع دل. والله داير في <تصفيق> Kansl locustNetään alas. Sen esti tukausinen Nuon v forcé kuin te